ثم من علقة ثم من مُضْغَةٍ مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم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 اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ لِقَلْبٍ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدُعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدُعُ لَمَضَرْهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ تَمَلْيَقُطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مكان البيت أَلَّا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق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 ثمَّ لِيَقْضُوا تَفَتَّهُمُ وَالْيُوفُ لُذُرَهُ وَالْيَطْوَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقُ ذَالكَ وَمَن يُعْذِب حُرْبَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ لَهُ عِلْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَعَلِيكُمْ فَجِتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجِتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ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 إن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فكأين من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها على وبئر معطلة وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها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 والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَانِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَانِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُم نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُ عَنكَ فِي الْأَمْرِ